الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الحلقه م د ل العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله ه وأصحابه ومن اهتدى بهديه بسنته رب واستنى ومن و س ت ا م على ع ش ر الى يوم الجمع والدين مرامج اشارات ونحن في اجل الايام يوم في ونحن وفي اعظم الايام يقول صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القرد يوم عشره ويوم حداشر من ذي ا ل ح ج ة من افضل الايام عند الله كما رواه ابو داود في السنن ونحن في يوم الاضحى ولا شك ان الناس دائما يذكرون ق ض ي ة الفداء الكبرى واذ قال ابراهيم عليه السلام لولده اسماعيل اني في المنام اني اذبحك قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وهذا فيه معنى عظيم من المعاني علينا ان لا نقف على معنى ان ابراهيم عليه السلام اراد ان يذبح اسماعيل هكذا فقط لكن علينا ان نقف الى ما وراء ذلك وهو ان الله جل وعلا اجل شيء في حياتنا وانه يقدم على الوالد والولد وعلى ا ل ز و ج ة و ا ل ع ش ي ر ة وعلى ا ل ق ب ي ل ة والتراب وعلى المال والحظوظ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 فوهبه الله عز وجل هذا الغلام وهو كبير فبشرناه بغلام حليم وبغلام عليم لما ينجب الرجل وهو كبير يكون تعلقه بهذا الغلام كبيرا لانه اوتيه بعد عناء ومشقه وكان الابتلاء عظيما والاختبار جليلا وكان اختبارا حقيقيا ولم يكن تمثيليا إ ذ أ ن إ ب ر ا ه ي م ر أ ى في المنام أ ن ه يذبح الولد و ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء ح ق فما كان منه إ ل ا ان يذبح و ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ب ر ا ه ي م خليل وقد ق اتدري ل الله عز وجل لإبراهيم عز يا إ ب ر ا ه ي م كما عند أ ب ي نعيم في الحليه لما اتخذتك خ ل ي ل قال ل أ ن العطاء أ ح ب إ ل ي ك من ا ل أ خ ذ العطاء إن تدي أكتر مما تشيل إنك تدي أكثر أ ج ز ل بد أ ك ث ر مما يشيل تشبه لأن لن يكون خليلا ل أ ن ربنا قال واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا ورسل قال إن الله اتخذني ل ل ه ا خليلا كما اتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا يعني لا يوجد خليلان في ا ل أ و ل ي ن والاخرين غير نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجده إ ب ر ا ه ي م ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم من ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ج م ع ي ن الابتلاء عظيم ربنا ما قال لو اضبحه في أ ي و ق ت فلما بلغ معه السعيه شب الغلام وصار يتفاعل مع والده وصار يعبر عن مشاعره وصار يعينه وصار بينهما نوع من انواع التواصل فلما بلغ معه السعيه حاجه ذاته في سن خ ط ي ر ة سن ص ع ب ة بلغ عمره 13-14 س ن ة قال لي ا ض ب ح ه طوالي ن ا د ا و قال يا بني إني في أرى اني ل م ا م ن أذبحك ف ل م ارى بلغ بني السعية قال معه يا إني أ في المنام اني أ ذ ب ح ك قال يا أ ب ا ت ف ع ل ما تامر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين يقول بن القيم ابراهيم ل ل ع ا م ن القيم إ ب عليه السلام أ ح ب ولده ولما أ م ر ه الله عز وجل بذبح ولده أ ر ا د الله أ ن يذبح بعض ا ل أ م و ر في قلب إ ب ر ا ه ي م ليكون خليلا حقا وليكون لله عز وجل صدقا ولذلك في ا ل أ ث ر لما رددت إ ل ي ن ا قلبك بكلياته رددنا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م وهذا معبر عنه بقول تعالى فلما أ س ل م ا وهذا الذي ينبغي أ ن يستفاد كمال الاستسلام لله جل جلاله في علاه أ ن نقدم ط ا ع ة الله و أ ن نقدم رضا الله و أ ن نقدم أ و ا م ر الله على كل شيء حس ا لك لكن الان ي لك لم يكن ي عارفين هذا هو ا ل ح ف ل ة ويغنوا ويرقصوا ويخددوا لا يوجد سريعه للنساء فقط في ص ا ل ة وبدون موسيقى وما في اختلاط و ل ا ع ر و س يجبها ي في ك و ش ة د ه كله حرام يقول لك والله يا شيخ ن ع ان هذا ق و ل و ا ع ل ي ن ا ش ن ويقوم ع ن انتوا كانوا ي ك بجناحهم م كنتوا شنو ن كنت تسوي ت ا ا تتخلوا طاعة لله عبارة عن شعائق بس ده الدين وضبحنا ا ا خاف م من مقام الضحيه وضحيتنا احسن من ضحيتكم ده الدين و ي ن الدين في ح ي ا ة الناس الدين ان ه تكون انت داير تعمل حاجه ة و ب ب ت ح ا ومتعلق بيها و ت ت ر ك ط ا ع ة لله و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الناس دارين دين بالمزاج دين ما يصادمون في أ ه و ا ء ولا حظوظ ولا شهوات والناس كلها تطلع يقول يقول ولدك شنو أولادنا شنو وتله الضحية ضحينا لأن من الأنبياء ربنا قال ليه ولدك. ما قال لي الله يا دي دي ما قال فلما أسلما لك تطلع لك لأن ليه لي للجبين نبي من دين نضبح دين أخي كده أطبح ده ده ده ناديناه أ ي ا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين حتى أ ن الولد أ م ر والده أ ن يتله ذي الجبين يغلب على وشه ويضح ب و ر ه ق ا بل حتى لا تقع عينك في عيني فترق لذلك وربما لا تطاوعك نفسك حتى تكون أ ط و ع نعم لربك أسكد ا ل ل الذي و د ي ع ي ن و ا لربك د ه طاعته على و ب ه وهنا أيضا لا د أن نقف م الاباء و ا ل أ ب ن ا ء وكيف تكون العلاقه ة ب ي ن م مش الناس ومشينا ما سلام فلما أسلما الناس ضحينا صلينا وخلاص لا لا ما يكفي يا يقولون وتله ل ل يكفي ج بينهم و ن ن ا ا د ي أي ي إ ب ر ا ه قد صدقت قال قال قالوا قال ده أولادكم تعملوا تعالوا المسلسلات الرؤية إنا المحسنين ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين الله قال بلاء مبين يا أخي الناس ما أضحوا ما تعملوا حرام ما النسوان كذلك لهو ليهم ليهم لهم نجزي مبين أخي إن حسى في ا ل ع ر ي ا ن ا ت ده ما ق ا د ر عليه ما تكبد ما ت أ ك ل حق الناس يعني ما أقل لك جناك أضبح ما هو شوف الدين كالاتي أ ن تقدم رضا الله على هوى النفس من لم يستطع ذلك فلا يقول أ ن ه عابد لله لم يعرف الله ولم يعبده ده الدين العملي للدين عندما تصطدم تكون في كاربة كثيرة ولكنها تتركه المحق العملي كاربة حرام مع الناس, مع الناس يحبون المال حبا في بيع كثيرة يحبون تكون أن تصطدم مع جمع وقروش تخليها ط ا ع ة لله لما نفعل ذلك نكون بلغنا ح ق ي ق ة ا ل ت ض ح ي ة و ح ق ي ق ة الفداء و ح ق ي ق ة ا ل أ ض ح ي ة و ح ق ي ق ة يوم عيد ا ل أ ض ح ى ثم لابد أ ن نذكر اباءنا و إ خ و ا ن ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ خ و ا ت ن ا في يوم العيد أ ن ه يوم عفو وصفح ذبحتم ا ل أ ض ا ح ي اذبحوا الحقد واذبحوا الحسد وضحوا ب ا ل ك ر ا ه ي ة وانحروا الضغائن من قلوبكم اذا خرجتم الى المصلى بثياب ب ي ض وهكذا ينبغي ان تكون السرائر والضمائر ما بالكم باقوام المصلى يحملون على اخوانهم والبلاد فيها من الفتن وفيها من المشاكل وفيها من من يوم خرجوا الى بثياب بيضاء سوداء الحقد والبلاد فيها الفتن وفيها وفيها القبليات وفيها من الاحقاد وقلوب على على العيد أن يكون نقطة تحول فاصلة يكون نقطة عفو في حياتنا ان انه يوم عفو ويوم صفح ويوم تقرب لله ولا تنسوا في يوم العيد ا ر م ل ة فقدت عائلها وعشيرها وسندها وعضدها ب ع ض الله جل وعلا ل ايتاما تنسوا و م العيد ي فقدوا والدهم وطلته ا ل ب ه ي ة عليهم يوم العيد فقلوبهم م ن ك س ر ة ودموعهم ب ا ك ي ة اهدوا اليهم من الطعام واهدوا اليهم من اللحم و أ ه د و ا اليهم من ا ل أ ض ح ي ة ليكون العيد عيدا لنا جميعا في العيد تتجلى قيم ا ل أ م ة وتظهر ث ق ا ف ة ا ل أ م ة لكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام العيد تتجلى فيه قوة الأمة بخروج جماعي فيه تتجلى بخروج قوة كبير و أ د و ا ء ص ا د ح ة و ص ا د ع ة و م ج ل ج ل ة بالتكبير والتهليل والتعظيم لله جل جلاله و ب ع و د ة إ ل ى البيوت وبتواصل وتصافح تتصافح ا ل أ ي د ي و ت ت ص ا ف القلوب نحقق ينبغي أن القلوب م ع ا الأساسية ن وأن ن ي ح ق ا ق ي الرئيسة في ي م م أنفسكم وقوموا العيد ليكون عيدنا عيدا سعيدا اتقوا الله ليكون في أنفسكم وقوموا بما اوجبه الله عليكم من حقوق ادوا الصلوات الخمس في وقتها صلوا ارحامكم احسنوا الجوار ايها الشباب كونوا سددا ل ل ا م ة وعرضا للمجتمع و ع د ة ل ل أ و ط ا ن وذخرا ل أ س ر ك م لا تشتغلوا بما لا ينفع ايتها ا ل م ر أ ة التزمي حجابك وحشمتك هي اجمل ما عندك هي زينتك هي تادك يا ايها الحكام اطيعوا اوامر ربكم إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إن ان ل ل ه ع يعرضكم م ة به إن الله كان سميعا ب ص ي ر ا أ ي ه ا السياسيون اجتمعوا على ك ل م ة ا ل سواء واتفقوا على المصالح ا ل ك ل ي ة و ا ل أ م ن القومي و أ س ا س ي ا ت البلد و م ص ل ح ة المواطن بعيدا عن المكاسب ا ل ش خ ص ي ة والمزايدات ا ل ح ز ب ي ة ا ل ض ي ق ة إ ن ه ا دحو للجميع في يوم العيد أ ن يرجعوا إ ل ى الله جل وعلا بروا اباءكم و أ ح س ن و ا إ ل ى زوجاتكم وليكن أ س ع د الناس بكم أ ه ل بيتكم كنوا على خير واظبوا على الصلوات في المساجد واعظموا هذه ا ل ش ع ي ر ة أ د و ا ز ك ا ة أ م و ا ل ك م أ ي ه ا ا ل أ غ ن ي ا ء تكافلوا وتراحموا إ ن ه ا وصايا وتوجيهات ع ا م ة في يوم العيد لامه أ م ة ل ل إ س ا أسأل ل ل ا جل ل و ع ا ي ت ق ب ل م ن ا وإياكم ويوفقنا ل م ا يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر وأن والتقوى إلى